أربعة، استمع إلى الجمل، ثم تأمل معانيها وتحدث عنها مع أستقائك. ما أجمل النزهة في الغابة ما أسرع السيارة الحديثة ما أحزن الأمة لولدها المريض ما أبعد المدرسة عن البيت ما أقرب المصنع من المدينة ما أسعد الطالب لتخرجه في الجامعة ما أكثر المشاهدين في المسرح